الدرس الثاني عاداتنا وتقاليدنا واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال يهتم بصناعة الحلويات مصنوعات يدوية الناس يحتفلون ملابس شعبية